.Š int. Sita tu nu Arbaun. Site v Arbaun. V disko teki. Fiji salati Fi salad el disko. Je to mesto prosto. هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح أن أجلس بجوارك؟ بكل سرور بكل سرور Kakšna كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ Malo preglasna je. عالية قليلا. لكن الفرقة تعزف جيدة جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. هل تأتي مرارا الى هنا؟ هل تأتي مرارا الى هنا؟ لا. هذه هي المرة الأولى لا، هذه هي المرة الاولى. ش نيكولي ني لم أكن هنا من قبل ابدا لم اكن هنا من قبل ابدا هل تريد أن ترقص هل تريد ان ترقص موردابوزنييه ممكن لاحقا ممكن لاحقا. لننام равнодобро плясати. لا أستطيع ان ارقص جيدا. لا استطيع ان ارقص جيدا. هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. بوكارزم انا أريك أنا أريك نه رايشي قدائد روغيك لا في المرة القادمة لا الأفضل في مرة أخرى هل تنتظر أحداً؟ هل تنتظر أحد؟ ده انت. نعم انتظر صديقي نعم انتظر صديقي ايفوغا تام بريهايا هناك بالخلف هو ياتي هناك بالخلف